وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين